أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى االكم ما أنتم ملكون فلما وقال موسى ما جئت به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما فَلَمَّا قَالُوا إِنَّا لَنَحْسَدُوهُمْ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ قَالُوا إِنَّا عَلَى الْمُخْتَلِفِينَ قَالُوا إِنَّمَا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 قلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 حتى يروا العذاب الأليم